وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طاروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان سَانُوا إذَا مَبَتَ لهُ رَبّهُ فَأكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُول فََقُون رَبّ كْرَمَن وَأَمَّا إِذَا مَبَتَلَهُ فَقَدَرُ عَلَلزقَو فَيَقُول فَكُونُ رَبّ أَهَانَ كَلَّبَ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمَّا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 نفس المطمئنة رجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي